Book 94 أربعة وتسعون أربعة وتسعون كم ن 1 حروف العطف واحد حروف العطف واحد ر ج انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. ر ج ن د ي شن س ب ق انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. ر ا ج ن ن ق ا ظ ر ى ا ه ل ب م انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. ดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้ง ان t ظر حتى يصبح شعري ج, ج ا ف ا r is dry anticipate u n t i ดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ ان t ظر حتى ينتهي الفيلم ان m ظر حتى ينتهي الفيلم ดิฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวรอจณจะเปลี س س ่ยนเป็นสีเขียวรอจนกว่าสัญญาณจะเปลี่ยนอนณไจะเปล่รอนก่ไเ่รอนว่ัญญไฟยนเป็นรอจก่รอนกว่ัยอนวัยรอนีกหรือ حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية. ص ا ن ي ้อน نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم. حتى من قبل أن ت ب د الإجازة الصيفية. ص م قبل أ ي ر د ردو ش َ ع ْ ر َ ه إ ص ل ا ل س قف قبل أن يبدأ ا ل ش นฤดูล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊อักซลยาไดคกปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก أغلق النافذة قبل أن تخرج. ا غ ل ق ا ل ن ا ف ذ قبل ن تخرج. كن จ بان م ر ى متى ستأتي الى البيت؟ متى ستأتي الى البيت؟ ل ل ر ر. هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ ك <تصفيق> หล ل نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. หลังจากเขาป من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث. لم يعد يمكنه أن يعمل. ل ลั م ر ي ك ا من بعدما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعدما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. م ر ي ك ا من بعدما ذهب إلى أمريكا. أصبح ث ر ي ا من بعدما ذهب إلى أمريكا، أصبح ث ر ب ا